الله الله الله على الظالم والمظلوم له الله للمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني تني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو الله تظلم صديق صدق وياك العمر الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله للصحبه عز وقدر واخلاص في العشره صاحتني الدنيا أخوي ما لوجه الله ما هو الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله, والمظلوم لها الله شلتك في عين الغلا من عسره لليسره ما مر فيك اخطيت تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله شلتك في عين الغلا من عسره لليسره ما مرة فيك اخطيت تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله اللي اشتراك بعمر هذاه هو قدرة اللي اشتراك بعمر هذاه هو الله على الظالم والمظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشر صاحبتني يا خوي ما هو لوجه الله ما لوجه الله, وجه الله. صديق صدق وياك كل عمرك الله على الظالم والمظلوم, والمظلوم لها الله تشرب ودير الماي ونشرب المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله قالوا جلد مهب جلدك على الشوق جره الله على الظالم والمظلوم لها الله, والمظلوم لها الله تشرب غدير الماء ونشرب المرة هذا المثل بالأمر قالوا خلق الله جلد مهب جلدك على الشوق جره الله على الظالم والمظلوم له الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعتني بالغدر أرحم وخاف, الله. ارحم وخاف الله احمل في قلبي جرح من عشرة مره طعتني بالغدر أرحم وخاف, الله. ارحم وخاف الله انت يدك بالماء وانا على الجمرة انت يدك بالماء وانا على الجمرة الله على الظالم المظلوم لله الله الله على الظالم والمظلوم مظلوم الله الصحبه عز وقدر وخلاص بالعشره صاحت دني يا خوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم لله الله, والمظلوم لها الله